وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزرون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخلتم آيات الله هجوا وغرتكم الحياة الدنيا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 انزيل ركتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقت السماوات والارض ما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا بما انذرهم اعرضوا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 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ تَفَوَّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْتِنٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا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 والذ قال ل وَالِدَهِ أُفِي الَُّم أن تعذَه أننْخرجَ وَقدخَالَِ القُرونُ مِن قَل وَهُماَا يَسْتَريثَانِ اللله وَلَك آمم إنِ وَعدَ اللهحقَّ إن وَعددَ الله حَّم فَيَقول ماَا هذا إِلا سَطه الأووللين ألِكَ ال الذينَ حققَّ عليهلَْقَلُ فيما قد منِ قَدِخَات مِن قبلَِهِ من الدِِّ والالإنس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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلثة بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفتهون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا للحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم مِنَ الرسل ولا تستعدل لهم فأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثون إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يفلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 فإذان لقيتهم الذين تكفر فضرب الرقاب حتى اذا سخنتهم فشد الوثاق فاما من فاما من بعد واما فيلان حتى تضع الحرق او ذابك ذلك ولا يشاء الله لم تصر منهم ولا كل يد وبعضهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عن رفها لكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفهوا فتعسل لهم وأضل أعمالهم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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفهوا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعاب والنار مثوى لهم وتأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أغلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وَأَمَّا هُمْ مِنْ قَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّادِدِينَ وَأَمَّا هُمْ بِالنَّعْسِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ وَعَادُوا فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَوَّقَ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آرفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فِي قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 وَطيعوا اللهه وَأَطيروا وَسولَ وَلاَا تُ غطِلُوا أََّ لَكُمْ إِ الَّينَكَفَووا وَصَدُّوا عَن سَبيل اللكِكُم بَم تُ وَكُمْ كُفهُم فَلَيَو فيِي وَلهَّهُ لكمْ فَلَا تَهِه وَتَدَروا إى السَّرمِ وَأَنْنتُم الْأَعْلَونَ والاللهَّهُ معكُم وَلَيَةِ رَكُم أَمَّلَكُم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتكوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضاركم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل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 ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتنا الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوق عليهم دائرة وَغَضِبَ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات وَتَنَزَّلَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُطِيعُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ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 ولو قاتلتم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد مِن من قبل ولن تدل لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 إذ جعل الذين كفروا فِي قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كرمة التقوى وكانوا أحق بها وأغلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الربيع بالحق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 ولا تجهروا له بالقبول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يردون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 واتقوا الله لعلكم ترحمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْقَهُمُمْ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ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 وَيُحَرِّمُ عَلَيكُمُ أَن تَأْكُلُوا لَحْمَ أَخِيكُمْ مَيْتًا فَكُتِبَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ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 بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منكم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قَد ل مَا تَنقُفُ الْ الأرْضُ مِنْكُم وَإِندَنا كتَاب حَفيدُ ببلكَ الذَّبُودحَِ م جَاءهُم فَهُم فيِي أَمِْم مَريد أفَد يَعخرُرود إِ السمِ فَهُ قَهُم كيفََ بَنمزَغ النه وَماَا لها مِمْ فرُود وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ تَدُوسُونَ وَتَرَاكُصُ كُلُّ عَبْدٍ مُنِيرٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ نَّاطِقَاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه ركيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قلنه ربنا مَا أطوعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 مَن خَشِيَ يَوْمًا مُنًا بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدَخَلُوا بِسَلَامٍ ذَانِكَ يَوْمُ الْخُرُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَقَمْ أَنَّ لَكِنَّا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَلَقَهُ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 ذَٰلِكَ حَشْرٌ نُرِيدُ لَا يَسِيرُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحرق إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يَوومَهُم لَ آ ل يُفتَنون فوقُ فِتْنَتَكُم هذا الذي كُنتُم ب تَتَعجلون إِ المُتكينَ فِيدََّاتِ هوعيود آخِذينَ مَا آثهُم رَبّم إكُم كانَهُم قبلَلَ ذلِكَ مُحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَمَا أَنَّكُمْ تُنْفِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ مَنَّ اللَّهُ فَرَاء إِلَى الَّذِي فَدَا بِعِذْرٍ سَمِينٍ فَقَضَرَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ لا تَأْكُلُونَ فَأُجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالَ لا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُم بِمَغْنَمٍ عَظِيمٍ فَقَبِلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرْطٍ فَصَدَّتْ وَجَدَلَهَا وَقَالَت عُرُوجٌ نَكِيمٌ